كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغنوب فانتصر ففتحنا بواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا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 كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتاقبهم واصطبر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 كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر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 المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ثوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمز بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جمات ونهر في مقعد صدق عند مليك